إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَجْرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَجْرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين